ve jäl-n-nahar maşa, vb-ni-n fauq-kum sbağa şıda dam, Lan çıkarbhihi habb ve naba ve cennet alfa fa. İnni yu ma al fasl kana miqata. فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا اللابثين فيها أحقابا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 La yteklemun illa man azin luhu R Rahmanu ve alla sabah. Zalik al yom al hak.